Book 51 واحد وخمسون واحد وخمسون قضاء الحاجات قضاء الحاجات أريد أن أذهب؟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 Urid an ethab ilakisk el žeraid. Chcę wypożyczyć książkę. Uridu anstaira kitaban. Urid an estair kitaban. Chcę kupić książkę. Uridu an ashtariakitaban. Urid an eshteri kitaban. Chcę kupić gazetę. أريد أن أشتري جريدة. أريد أن أشتري جريدة. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي استعير كتابا. أريد أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. أريد أن أذهب إلى Chcę iść do księgarni kupić książkę. Urydu an a zhaba ila l-maktaba, l-kaj kitaban. Urid an a zhab ila l-maktaba, l-kaj kitaban. Chcę iść do kiosku kupić gazetę. Urydu an a zhaba ila l-kushk, l-kaj aśtariya jariida. an a إلى الكشك لكي أشتري جريدة. أتسعش دوبيتك؟ أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. أتسعش إلى سوبرماركت؟ أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. أريد أن أذهب. Al -supermarket. Chcę iść do piekarni. Chcę iść do piekarni. Chcę kupić okulary. An Urid an Chcę kupić do Chcę kupić Chcę Uridu an Ashteria Fawakiha Wahudrawat Urid an Ashteri Fawake Wahudrawat. Chcę kupić bułki i chleb. Uridu an Ashteria hubza hamam wahubzahari Urid an Ashteri Hubz Hamam Wahubz Adi Chcę iść do optyka kupić okulary. أن أذهب إلى أخصائي ننظررات لأشتري النظرة أريد أن أذهب إلى أخصائي نظات لأشتري نظرة اختجد السماركوك بشات فجرة أريد أن أذهب إلى, إلى سومارك لاشتري فواكه وخضروات أريد أن أذهب إلى. سوبر ماركت لاشتري فواكه وخضروات. حتاوليش أن أذهب إلى المخبز لأشتري اريد ان اذهب الى المخبز لاشتري خبز حمام وخبز عادي.